الأدعية الأسبوعية للإمام علي رضي الله عنه دعاء يوم الاثنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي افتخر بعلوه وعلى بفخره وأعز بقوته وعلم السر والعلانية ربنا ربنا لك الحمد والبقاء والعظمة والكبيريات، بديع السماوات والأرض، ذو البطش الشديد والقوة المتينة، رب الأرباب ومالك الرقاب. لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم اقبض عني الخونة ومكر الماكرين وجور الجائرين فإني أصبحت متحرزا بك لا أملك ما أرجو ولا أستطيع دفع ما أجد يا فارج الهموم ويا كاشف الهموم، ويا مجيب دعوة المظلوم لا تعذبني بكثرة ذنوبي فغفر لي وارحمني وإن تعذبني فبذنبي وَإِن تَغْفِرْ لِي فَإِنَّكَ أَنْتَ العزيز الْحَكِيمُ